يا رب للمصطفى بلغ مقاصدنا وانفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتنوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم وإسمه قسم من أعظم القسم أشاد ربي به في سورة القلم بأن أخلاقه في غاية العظم المصطفى المصطفى, المصطفى المصطفى من عباد الله قاتبة وسيد الخلق من عور بنو من عجمي دع إلى الله فاستجاب له قوم تساموا فكانوا قمة القمال مذجئت يا خير خلق الله قد ظهرت لك الخوارق في فعل وفي كلمة فليس مثلك كتاب الله معجزة وليس مثلك في الأخلاق والشيم يا رحمة أرسلت للعالمين يا للعالمين، فما سوىك يشفع يوم الحشر والنذبي، والدين خير دليل، والدين خير دليل لحبل الله معتصم